بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من وثي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن ان لن يحور بل فلا أقسم بالشفق والليل وما وتق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم